الْحَمْدُ لِلَّهِ نَزَّرَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ الرَّحْمَنِ <الرحيم> <مال> ولا زياده ولا يرهق وجودهم قثم ولذين قناك اصحاب الجنه قيل فيها خالدون والذين كتب السهي جزاء وسرقهم ذلن ما لهم من الله من عاطي كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الميل نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ إِنْ تُبْتُمْ وَشَرَكَاكُمْ فَسَيُنْغِضُنَّ فَيَسَيُنَّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَحْضُرُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من وَدَفِرَ الْأَمْرُ فَتَيَقُولُونَ الرَّاءَ فَقُلْ أَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ فَذٰلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَالٌ فَمَاذَا بَعْدَ الضَّلَالِ إِلَّا سَوَاءٌ فَأَنَّمَا تُصْرَفُونَ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يحمنون قل هل ركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفلن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي ولكن تصديقا الذي بين يديه وتظيرا الكتاب لا عيب فيه وتظيرا الكتاب لا عيب فيه للرب العالمين ام يقولون افترا قل تاتون من صورتي وادعوا من استطعوا وجعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك شذب فكان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفتدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكن عملكم ولو كانوا لا يحقنون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يحقنون ومنهم من يوهر إليك ولو كانوا لا يغطرون إن الله لا يقلم الناس شيئا ولكن من مات ولكن من مات أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يا رسول بينهم قد قصر الذين كذبوا بالقران ان انه وما كانوا مهتدين وانما نرينك بعضا الذين نعدهم او لتوفىنك كما الينا موضع شهيد على ما يشعلون ولكل أمس الرسول فإذا جاء ساعة فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو ماذا يستعدل المجرمون أدن إذا ما وطعنتم به الآن آل وقد كنتم به تستحجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذابا قل بها تجزون هل تجزون إنا بما كنتم تستحجلون هَيَئَتَ سَأَلُونَ إِلَّا بِمَا أَنْتُمْ تَحْسِبُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَ آخِرَهُ ۖ قُلْ إِنَّ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا